لآلئ المرجان هو نسائم الإيمان يثم داها ويقطو شذاها مع كل آية من القرآن يا أهل الله وفاقته ويا ضيوف رحمته أهلا وسهلا بكم على بصوت النور والجمان في أحلة إذا الجنان مع منتبيات الشيخ عبد عبدالصعد كلام الرحمن الأبلغ في كل زمان نور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 Ooooooooooo! <laughs> <laughs> No, no, no. but No, <laughs> no, يا اخويا اخويا والله 好了 Tem nada a ver. Nina حاجه. Opa. Oh, so Uh... <laughs>